فَإِذْ تَوَلَّ فَقَدْ أَبْلَعُتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَمَنَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ